السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله محمد وحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله اسأل ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا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 وشفاء من كل داء وساعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق ونسألك ربنا الساترة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الساترة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الساترة في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد